يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِم قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَبْلَ أَنْ نَظْهَرَ اللَّهُ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى الْعَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ تُرَدُّ وَنَ إِنَّ إِلَّا عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَمْرِمُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا قَائِمٌ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَا وَاهَبَ جَهَنَّمَ جَزَاء يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَئِنْ رَضُوا عَن قُمْ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنفروا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَرْأً ويتربص بكم الدوائر عليه وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ لئن كان قربت إلا وجب سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم